بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات المختار الإسلامية تقدم يقول جلسات الخميس والأربعة هو اللي ينسقها وتعرف فيها يحمل أوزاره وأوزار كل هؤلاء يقول إلى أن جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لأن خطيف دم ويدب على هذا ويتكلم على هذا ويضحك المجموعة لكن أكثر شيء أننا خاف من لسان هذا اللي ممكن يستلم أحد فينا مع الجاوم أسبوع إلى أن جاء يوم الثلاثاء يقول جاءنا الرجال غير قونا جالس المكتب يقول الله اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي يقول قعدنا نضحك عليه كل يوم طالعا طلعا حركة جديدة يقول جلس دين الساعة 11 والله ما رب على احد منه وطلع يقول ثم رجع قال فلان تعال قال شوف الحين الساعة 11 هذا احسن وقت الوحيد توضى وتوبح بين لله جل وعلا الصلبين تركتين وضحى يقول قاعد تضحك ادلنا ما هو صادق ودي اصدق لكن ما اقدر يقول رحت لمكتب ثم قراجعت بس اشوف صادق ولا لا يقول رجعت لقيته رجال طالع من وردي ودخل المطلة يقول انا ناضره عند الباب يقول كان ينتصر وكبر وركع ورفع ثم سجد، فلا والله ما رفع الآن أذن الظهر ثم رفع وكمل فراته ثم جاء يوم الأربع ننتظر الرجال يتصل يشوف من جاي اليوم لا أتصل ولا يرد الخميس ما أتصل ولا يرد الجمعة ما أتصل ولا يرد المسجد جينا المسجد لجينا موجود اللهم اغفر لي واطبع لي إنا كأنس التواب رحمي يقول المهم في واحد معنى جيل الحياة بزيادة يا الله إثنان كانك تطوع تدفع طلبتك والله يشهدون علي الشباب والله لا أدفع لك مية ألف ريال لكن تعطيني النص اللي معك حقت البنك يقول يوم تكمل الكلام يقول خوينا طاح وقاموا انت يقول حسيت ان ازودنا عليك لا ترى لا فلان مايرض اليه مسكته لا فلان انا عافف ان ازودنا اليوم عليك وقال حيانا معك يقول ناظرني وكاف كاف دموعه ثم قال الله تحبني بكيت عشان ما اقدر ارد عليك نفياه انا بكيت لاني تقيمت الله جل جل وهو مستوي على عارفه يسمع هذا المسكين وهو حركه وغيره معاه يشوفه غيره اعمار وهو يقول با اتباع مئة الف عشان اعطي رصيك يقول فرعبت حالي أول حالكم الحين يقول قلت والله ما تركت. لين تعلمني شي لفرض قال أنا يوم الثلاثاء كنت موعد ثلاث بنات أطلع من واحدة وروح من الثانية وانا رايح للثانية ثم بجيكم النادي قلت بلبق وبنزل عرج لي بتطع الشارع لشي قال لي مواعد فيها البن ثم بطلع وكمل يقول نزلت واحد الجندي يمشي بيك بعشره عايز اتقدم خطوة اتقدم اوجف يوجف خطوتين اتقدم خطوتين يقول ثم فجأة وجفت وتقدم الرجال خطوة يقول لسيارة ماشية تجفرع بسرعتها القصوى يقول الرجل اللي ارتباط التفات في وجه السيارة يقول وانا ما بيني وبينها لخطوة يقول فجأة الى بالسيارة تضرب فيه صاحب هذا اللي ما عرفه تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب بالجبوس والرجلين تحت والسحبة هالسيارة قدامي ما بقى عظم إلا تهشى. يقول يوم جلست ننظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والأشلاء مصيطة. يقول بكي الناس أنا والله ما بكيت. يقول جلست أنظر الناس ناظرون وجهه. الذي انتمع بالدماء وعاتت فيه جراح وأنا والله العظيم إني أشوف وجهي يقول أنا في لحظة صمت يقول جاني واحد عند ذنبه قال اسمع المرة هذه جدمناه ووقفناك أي رضايا والله مجدم كنه يقول أنا والله ما في أحد يقول أسمعنا ثانية قال أسمع المرة هذه قدمناه وقفناش. المرة ثانية بيقدم شيء ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يقول رجال يقول رجال يقول رجال يقول سوالين في جد والقرف مليانة فيديات وفلام وصور وألبومات يقول كل هاضي يقول وحقه في كيس ثم تحسبت قلت والله لا خلي ربي يشوفني عطف كيس من صياص يقول اجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برميز ضالعه جللتم الله يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف تنتكس بتحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول يقول انا قاعد اتوكل ماسكها يوم قال لي والله من جد من يقول والله من النفر ومن ربك فكيت الكيس يقول طاح الكيس وانتصرت العشرة ولا والله وانتصرت هموم الدنيا كلها فلا تلو ما قدر الله حق خد لي إن الله إن الله قوي نزيد هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة على صغر من سهور المسلمين يرى الله جل جلاله ونحسبه الله حسيباً. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة. محاضرة يلقيها عبد المحسن الأحمد ما الذي يراه الله سبحانه وتعالى في قلوبنا أشكالنا الظاهرية لباسنا لا ينظر إليها الله سبحانه وتعالى جمال هيئتك وائحة عطرك لا ينظر الله إليها ولكن ينظر لهذا الذي بين جنبيك ذاك القلب الذي ينبض قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وإلا فالكل عنده يدين والكل عنده رجلين والكل له شهوة والكل عنده نزوات وغرائز ما الذي يجعل ذاك يهب مسرعا للمعصية والثاني الآخر يهب مسرعا للطاعة بل ويهب لينهى عن الفحشاء والمنكر فيضبط جميع الجوارح يضبط العين كلما أردت أن تنظر ذكرها قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصار إذا رأى ورقة تسقط من على شجرة تذكر قول العزيز سبحانه الذي على عرشه استوى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها فتجد هناك تفاعل بين هذا القلب وبين تلك الأياد كلما همت اليد أن تبطش ذكرها أن الله سبحانه وتعالى يراها كلما هم بمعصية ذكره ولمن خاف مقام ربي جنتا. فهو في تفاعل عجيب مع هذه الأعضاء هو الملك والأعضاء خدم له فحيث ما صلح القلب صلحت سائر الجوارح كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ألا إن في الجسد منطقة إذا صلحت صلحت سائر الجسد تضبط كل الأمور فلا يقول لك أحد ولا يخضع أن نفسه ويقول الدين في القلب أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب لو كان فيه دين لتحركت الجوارح في طاعة رب العالمين سئل أحد العارفين كما قال ابن القيم عليه رحمة الله قيل له أيسجد الخلب قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء وهذا هو سجد القلب وإذا سجد القلب هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح وحينئذ يكون الحال غير الحال وعن الوجه حينئذ للحي القيوم وخشع الصوت والجوارح كلها لله العظيم ودل العبد للعزيز الرحيم وخضع لله الملك واستشعر منه وعطاياه ووضع خده على عتبة عبوديته ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظرة الذليل إلى مولاه العزيز فليس له هم إلا رضاه والتقرب إليه لأنه لا حياة ولا فلاح إلا في قرب الله سبحانه وتعالى ولذاب يقول كيف أغضب من حياتي في ذذا؟ تعال وانظر إلى نفر من مخلوقات الله عز وجل مروا على واد من الأودية وإذ بهم يرون رجلا واقفا يصلي لله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام أين الوادي؟ وادي نخلة فاجتمع أولئك النفر. في تلك الليلة الظلماء يسمعون ويستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فل أوحي إلي أنه استمى نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به عرفوا هذا الطريق مباشرة يوم أن سجدت القلوب قالوا فآمنا به كله كله ولا آية يكفرون بها آمنا به كله ما يخالف أهواءنا وما يوافقها فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، متخذ صاحبته ولا ولدا، وأنه كان يقول سبحان الله يقولون أول كان القلب ساجد لإبليس، الآن. تغيرت الأحوان وتبدلت الحال قالوا وأنه كان قبل ما تدخل في قلوبنا هذه الأنوار وهذه الهداية كان يقول سفيهنا على الله شبطا من هو سفيههم؟ كبيرهم قبل سماع القرآن قبل سجود القلب تغير غير قرآن مكانه من عزيز من كريم يؤمر فيطاع إلى سفيه تعال وانظر إلى الحلقة الثانية من هذا الفصل لما آمنوا هل بقوا خلاص وحد الله عز وجل ذاك القلب الساجد بدأ يحركهم قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ سبحان الله انظر الى الادب لما قضي ما قاطع القران بجوال او بسواليف او باي شيء غيره وهكذا القلب اذا سجد النشاط الذي كان في المعاصي ينتقل الى ان يكون هذا النشاط كله لله سبحانه وتعالى فهؤلاء الجن لما وصل القرآن إلى قلوبهم ولوا إلى قومهم نفس الحركات نفس ما يولون إلى قومهم قبل السماع بل قبل سدود القلوب لكن الآن الكلام تغير والمنطق تغير لأجل هذا ذكر الله عز وجل أنهم تغيروا لما تغيرت القلوب وسجدت لعلام الغيوب ولوا إلى قوم منذرين رأوهم القوم قد تغيرت أحوالهم كلامهم تغير منطقهم تغير نظرتهم للدنيا الدنية تغيرت فبدأوا يعبرون عن ما غيرهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا يقول هذا التغير كله من سماع بعد توفيق الله جل جلاله إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ما لهذا الكتاب سمعنا كتب وقرأنا كتب ما تغير شيء في تلك القلوب ما الذي غيركم أي كتاب هذا الذي بدل أحوالكم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا القرآن علمنا كيف نسعد باتباع هذا القرآن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون علمنا طريق السعادة وترك الشقاء فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى علمنا هذا القرآن أن الله عز وجل إذا رضي عن عبد تكفل سبحانه بإرضائه تمام الرضا وإذا سخط على عبد جعل له معيشة ضنكا ولو أنه ملك من الدنيا ما ملك وهذا لا يحتاج إلى تفسير فأكثر الناس عايش في هذه الحالة أعاذ الله وإياكم من هذا الحال علمنا هذا القرآن كيف يفعل بي إذا مت وكيف تستقبل الملائكة وكيف إذا حشرنا وأي الناس سيكون في ظل الرحمن علمنا هذا القرآن كيف يكون موقفي مشرفا عند رب العالمين وكيف يكون مخزيا علمنا هذا القرآن أن هناك صراط لن يعبره إلا المتقون علمنا هذا القرآن أن هناك جنة عرضها الأرض والسماوات وعلمنا ما فيها يأكلون ويشربون ويتمتعون وعلمنا أن هناك نارا تلضى لا يصلاها إذن الأشقى فقالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم طيب خلاص التزمتوا روحوا في حالكم وتركونا لا علمهم القرآن أنهم إذا أرادوا الفلاح ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون وقد سبق أن قالوا آمنا به وهذا من القرآن وهذا من الإيمان به سمعوا أن الله عز وجل يحب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله فجاءوا إلى قومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به سبحان الله ما عاد عندهم هم ما عاد في قلوبهم أي قضية إلا أن يعبدوا العباد لرب العباد سبحانه وتعالى أهذه القلوب التي يوم أن كانت ساجدة لغير الله عز وجل كانوا يأمرون بالفحشاء ويأمرون هذا يزني وهذا يسرق وينفرقون بيد المرء وزوجه الآن حينما سجدت القلوب لم يكن إلا هم واحد يا قومنا أجيب هم علموا أن الله عزيز وأن الله غني حميد يقبل التائبين وعزيز سبحانه وتعالى عن الغافلين ومن صد عن سبيل رب العالمين قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أو سيذهب والله سبحانه وتعالى من عظمته يجعلك تضحك في المعصية اليوم وبكرة وبعده بين سنة وسنتين ثم يأتيك بيوم لا ينسيك السنتين اللي راحت بل ينسيك السنتين اللي راحت وقدامه عن سنوات وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى هذا القلب حريم الغالي سيسجد سيسجد وأمامه خيارين إن لم يسجد لله العظيم سبحانه سجد للهوى والشيطان وأعوانه وإن سجد لمن دون الله سبحانه فسيجد كل شيء إلا راحته ويذوق كل شيء إلا طمأنينته وسعادته ومن جرب هذا يعرف ما أعنيه جيدا وخسارته ليست في الدنيا فقط بل والله وحتى في الآخرة تجده أكثر الناس بحثا عن السعادة يسافر ويذهب أكثر الناس بحثا عن السعادة ولا يشم رائحة السعادة يجرب كل شيء ليذوق طعمها ويجد كل شيء إلا طعمها ولأجل هذا أكثرهم ينتحرون والذين لا ينتحرون منهم هم عند الله كالأنعام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 والثمن الذي سيدفعه عاجلا أو آجلا ومن الله ورسولا ويتعد حدودا يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب موين فحاله كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر ليرتوي وكلما ازداد شربا ازداد عطشا يجد كل طعم إلا الارتواء ولا سبيل له إلا النجاح إلا بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا تاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه امرأة كندية عندنا في المستشفى كانت في ضلال بعيد ثم أراد الله عز وجل يوم أنقذف الهداية في قلبها والله يفعل ما يريد فسجد قلبها احسبها والله حسيبها قالت لي كلمتين مختصرتين قالت والله عاهدت ربي منذ أن أسلمت أن لا يتبين عندي أمر لله سبحانه وتعالى يريده إلا فعلته إلا أن يقول الله بيني وبينها وأن لا أعلم لله سبحانه وتعالى نهياً ينهى وأمر لا يحبه أو يغضبه إلا منعت نفسي منه مهما كنت أشتهيه كيف لا؟ وأنا أسمع قول الله عز وجل في وصيه للمؤمنين وَمَن كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَوْمُ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا سبحان الله هذه سجد قلبها نحسبها والله حسيبها قبل أسابيع ثم قررت هذا القار الصعب ما أجمل القلب أحبتي إذا سجد واستكان وخضع لله الواحد الأحد فمن وجد الله فبالله قل لي ماذا فقد ومن فقده سبحانه فبالله قل لي ماذا وجد ما أجمل أن ترى الإنسان يتغير ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى رجل كان معنا هو أحد الزملاء والله يا أخوة أنه كان لا يصوم يعني تحت المجهر كان كافرا والله لا يصوم ولا يصلي وأنا أتكلم مع الإخوان والزملاء في العمل أراه ينظر نظرات غريبة والله أحس أن هذا الرجل في قلب شيء ساكت يتأمل ينصت يستمع. يستمع أول ما ينفض المجلس وأطلع يطلع وراي تكلمت يوم عن صلاة الضحى أطلع وراي قال لي كم ركعة ومش أحسن وقت فيها والله جلت يسأل يا جماعة بالتفاصيل ومن ذاك اليوم ما رأيت اهتركها أبدا تكلمت يوم عن الصيام صيام الاثنين والخميس والبيض والله أول ما طلعت قال لي مش الأحاديث اللي جت فيها بعد فترة أقسم بالله إلى هذا اليوم لا أذكر أني رأيت مفطر في يوم اثنين وأنا داوم معه إلا يوم واحد قرابط الأربع سنوات يوم واحد فقط ولا والله ما يترك صيام البيض بل يذكرنا فيها سبحان الله بدأ التغير فيه والله ليس في خارجه بس وباطنه وظاهرة والله حتى في كلامه تغير والله إنه كان يلقي بالكلمات دون أن يتأمل فيها الآن بدأ يضبط الكلمات والله يا جماعة أن كل ما سمع لو يسمع عن أدنى شيء يرضي الله وجل يسابق إليه تكلمت يوم عن المسواك في يوم قلت أنه مرضات للرب قال مرضات للرب والله والله ما رأيته إلى اليوم إلا هو مع المسواك قلت سبحان الله وبدأ يدخل في هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين وما شعد أحد للدين إلا غلبه الدين فأوغلوا فيه برفق تذكرت خول الله عز وجل, عز وجل ولو أنعهم فعلوا ما يواضون به لكان سبحان الله لو أنهم فعلوا ما قال قرأوا أو حفظوا أو سمعوا يقول لا يسمع ويطبق ويفعل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون بلكان لكان ماذا يا رب لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما والله رأيت هذه الايه واقعا عمليا في قلب ذاك الرجل يفعل ما يوعب به تذكرت قول الله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك أولئك الذين ناداهم الله وأولئك سبحان الله الله يقول فبشر عباد يقول بشره صفته أنه إذا استمع إلى أي أمر يرضي الله عز وجل يأخذ أحسنه ما الذي يرضي ربنا سبحانه قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فمن الذي غيره هكذا القلب إذا سجد يا أخوة تذكر حبيب الغالي أن من كان له قلب يعرف معنى هذا الكلام ويكون له ذكرى كما قال ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لا يكفي السمع الحالة لازم وهو شهيد حاضر يسأل نفسه هذا الكلام ما معنى كل ما كان عندك في هذا القرآن ومن سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتغير ولا تتبدل أنك كل ما أوصلك الله سبحانه وتعالى إلى منزلة وإلى منصب أو أعطاك نعمة والله عند الله لك أعظم منها إذا استخدمت هذه النعمة في طاعة الله وإذا حرصت أن لا تشغلك هذه النعمة عن الله سبحانه وتعالى وفي حج عام من الأعوام حججت أنا ورجل ذو منصب من كندا ففوجئت أن هذا الرجل جاء بصورة ورجع من الحج بصورة أخرى جاء عليه آثار الترف، كان يشمئز من الأمور التي حولنا فجأة إذ به كل ما جئنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو نقول حديثا كان يقترب في نهاية الصفوف ثم في اليوم اللي بعده كان أقرب بعدها ما كان إلا في الصفوف الأول ثم يأتي والله وقذني من النوم قبل الفجر ثم يجلس يتكلم معي بعد ثلاث الفجر وفيني النوم يريد أن يتكلم معي يقول كلمني عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمني عن الله سبحانه وتعالى إيش تفسير هذه الآية أنا قرأتها اليوم بدأ يسأل يسأل والله ما تكلمنا بعدها أو حضرنا محاضرة في المخيم إلا وترى الدمعة يذرف من عيني قال لي كلمة أهمس بها في قلبي أولا ثم في قلب كل من يسمعني من الإنس والجن أنا استفدت من حجي هذه السنة فوائد عظيمة أعظم هذه الفوائد أني تعلمت من أعماق قلبي سهولة التنازل عن المعصية تعلمت أني قد أضحك وقد أسعد بدون أي مؤثرات يقول كنت حامل هم قبل ما أجي وأقول لزوجتي كيف نعيش وكيف نجلس في هالأيام الخمسة بدون لا تلفزيون ولا دش ولا سينما ولا أنا متعود في كندا في مكان من أجمل الأجواء فتعلمت من هذا الحج كيف أسعد من أعماق قلبي وكيف لا انتظر السعادة من محدثات خارجية بل أن تخرج السعادة من أعماق قلبي يقول والله ما وجدتها في أي مكان كما وجدتها في هذا اليوم يقول في صمت ما أقدر أنام أقول هذا ونحن الآن في الدنيا ونسمع كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام نسمع كلام عن الله سبحانه وتعالى ونعيش في هذه السعادة فكيف لو جمعنا الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض فتأملت قود الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم من أعظم المنافع أن تدرك بقلبك أين الطريق إلى الله عز وجل الذي هو قادر سبحانه وتعالى على إسعادك تعالى والله لو أنك فعلت ما فعلت لأن الشيطان يأتي لابن آدم ويقول له خلاص إذا جاء يعصي قال له الله غفور رحيم وإذا جاء توب قال له لا يا حبيبي وين توب وأنت فعلت وفعلت وفعلت, وفعلت فسبحان الله يوم كنت أعصي الله وأن تفتح لي أبواب الرحمات والآن يوم جت أطيع سبحانه وتعالى تغلق علي الأبواب لا والله سأرجع ووالله لو سجد القلب هذا بعد مئة سنة والله يقبله الله عز وجل لكن لن يقبل الله عز وجل إذا سجدت قلوبنا تحت الأرض بل ستبكي القلوب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يقال كلا في الطائرة وبين السماء والأرض كنت أنا وأحد الإخوة من قطر فإذ بمضيفة في أحد الخطوط الجوية الخريجية قد لبست ما فوق الركبة المهم اتفقت أنا وصاحبي هذا أن لا نطلب شيء لا نريدها تقبل علينا أهم شيء ما تجعل بنا. المهم سبحان الله جاءت تريد صاحبي هذا أن يربط الحزام وكان وزنه زائد شوي فيحتاج إلى وصله ف. وقفت عندنا وأرسلت صديقتها تأتي بقضعة الحزام الثاني أقول سبحان الله في نفسي أنا معي شريط في جيبي وأقول أعطيها شريط ثم يأتيني الشيطان يقول مجنون أنت هذه مستحيل تهدي على قلعطة واحدة لابسة عباية على الكتف ممكن ترفعها على الرأس هذه المنتهية هذه من خلاص موضوعها منتهي شوفوا إبليس كيف يختار الناس المهم وأنا في حوار بيني وبين نفسي وبين قلبي والشيطان ثم عزمت وقلت سبحان الله عمر بن الخطاب جاء يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فأسجد الله بأمره قلبه حتى عاد ثاني الخلفاء الراشدين فأنا سأعطيها وأدعو الله عز وجل والله يكتل ما يشاء المهم سبحان الله أخرجت الشريط وأعطت هي ناظر في الشريط ما تدري الشهادة أول مرة الظاهر شوف شريط إسلامي أعطت هي قفلة هذا هدية سأل الله أن نظرت ناظرتين قالت أي هذا في هذا الشريط يتكلم عن نعيم مرأة في جنة كان شريط غارة في هذا شيء يتكلم عن النسوان في الجنة قلتيه. المهم ذهبت صاحبي هذا يقول لي جاءه الشيطان سبحان الله يقول ليش تعطيها شريعة قلت سبحان الله ليش ليش ما تولي أعطيها قال يا أخي دي من تهي دي وين تعطيها شريعة صدقنا تجد سبحان الله انظر قلة الأدب مع الله سبحانه وهل نحن وسلاة هذه الناس نحن علينا ذكر إنما أنت مذكر لست عليه النب سيطر المهم وأنا اتكلم معه قلت تعال يا أخي احنا في سفر خلنا ندعي لها ندعيها أن الله سبحانه وتعالى يهديها كما هدى عمر روح نمسافر والمزاف الدعوة المستجابة بإذن الله. المهم شوي لا تجي عندك. والله يا إخوان جاء تسأل قالت لي معك عشرة للرجال نوزعها. قلت سبحان الله. أحبنا له في الاستقامة عشرين سنة ما عمره حس إنه يحتاج يوزع عشرة أو يوزع مطويات أو يخدم الدين. قلت له لا لا ما معي إلا هذا. قلت لا خلاص يا أختي واخري عني الله يحفظ الآن. طبعا كان شكلها فتنة جدا فأنا قلت له خلاص أنا قاعد تدعيلك الآن واقري عني قالت تدعيلي كمان والله يا جماعة قاعد تصيح تبكي على رؤوسنا قدام دعم العالم تقول متدعيلي كمان ثم أذت على الناس من غير شعور قالت كل اللي قابلتهم في الطيارة يبغونني لأنفسهم هم أول مرة أشوف واحد يبغاني لنفسي ويقول روحي ودعيلة كلهم يقولون تعالي يبغون المنكر ويبغوني أنا عشان شهوات أنفسهم والله يا تبكي يا أخوان نسيت نفسها هنا في الطائرة. المهم كنا في رحلتنا إلى قطر أعطاها صاحبنا هذا رقمه ثم لما نزلنا في قطر حضرت محاضرة هذا الكلام يوم الأربعة حضرت المحاضرة يوم الجمعة وأعطيناها أشلطة والله يا جماعة جاءت المحاضرة يوم الجمعة بعباءه وكلمتنا في تلك الليلة قالت والله أنا تائبة لله سبحانه وتعالى وأنا والله ما نقل أحد دني عطري الصحي قلت سبحان الله وشوي بعد كم يوم تقول أنا استقلت اشتغلت في الأرض في أحد وكالات الطيران وأنا بحجابي الكامل وجبت معي ثنتين سبحان الله العظيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النهار. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فقلها حبيب الغالي من أعماق قلبك إذا جاءك المثبتون وقالوا لك وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قل كمن سجدت قلوبهم في القرآن فقالوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون سجدة قلب يجعل الله سبحانه وتعالى بها من عمر بن الخطاب من أكبر أعداء الدين إلى ثاني الخلفاء الراشدين بل وثاني المبشرين بالجنة سجدة قلب جعل الله سبحانه وتعالى بها من أبي سفيان قائدا لجيوش الكافرين إلى حامل من حماة الدين سجدة قلب غير الله سبحانه وتعالى بها جغرافية الأرض مناطق تغيرت حرك أماكن وأبعد أخرى لأجل قلب سجد سجدة قلب جعل الله بها من قاتل التسعة والتسعين بل المئة إلى مالك قصور في جنات النعيم إلى زوج من الحور العين، إلى رجل من ورث الجنة النعيم قتل تسعة وتسعين ثم جاء قلبه يريد السجود لله سبحانه وتعالى هكذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء يريد أن يعرف طريق يستمر به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى وجد عابدا في المسجد انظر أين ذهب ذهب في المسجد إلى صومعه يتعبد فيها رجل قال لا أنا أريد أن أتوب قلبي يريد استجود إلى الله عز وجل قال له وما لك وما للسجود قد فاتك الركب قد قتلت 99 فلما رأى أن قلبه لن يستجد لله عز وجل وقفلت الدنيا في وجهه مات ما لك إلا أن كمل المئة ثم ذهب يسأل قال للعالم أنا قتلت تسعة وتسعين ورقم مئة من العباد لله عز وجل هل هناك تمت طريق للتوبة إلى الله عز وجل قال ومن يمنعك من الله لكن بدأ يعطيه عطايا وعطاه شروط أبثر يبغى يتوب بس ما يسويها قال له تتوب لكن تترك هذه البلاد كيف يترك هذه البلاد أحد تقول له تريد أن تتوب؟ اترك المجموعة اللي معك وأنت بيتك وأهلك مع أهلك بس اترك اثنين تمشي معهم قال لا والله ما أقدر كذب لا يريد أن يغير قلبه لا يريد أن يسب الله سبحانه وتعالى هذا قلب الساجد الصادق مع الله عز وجل عنده استعداد يطبق أي شيء لكن يصل لله عز وجل قال لا تترك هذه البلدة يعني تترك بيتك وتترك أهلك وجاء في الحديث أنه ذهب لوحده يعني ترك كل شيء لله سبحانه وتعالى قلب صادق يريد الله فمشى وخرج من هذه القرن وهو في الطريق إذ بأمر الله عز وجل قد جرى جرى بذاك القدر أنه لم يبق له إلا ساعات خلائل ثم ستأتيه الملائكة لتنهي تصصد حياة ذاك الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاءه الموت وأحس بمرارته قال جعل ينأى بصدره سبحان الله الأطراف تعطلت عن المشي، لكن القلب ما زال يريد أن يصل إلى الله عز وجل أخذ ينأى بصدره عز ذاك القلب على الله سبحانه وتعالى عز ذاك القلب الذي لا يريد إلا الله تراه كل شيء يريد إلا الله عز وجل والله عز وجل أعز وأكرم وأعظم من أن يخيب عبد الرجال أو يخيب من سعى إليه وضحى لأجله أب الملائكة تنزع الروح وهو ينام ويتحرك ويدفع نفسه ثم خرّ ذاك الجسد ومات جاءت الملائكة بمسوح من النار لتحمل ذاك الجسد الذي قتل وبطش بمئة آخرهم عابد ثم يأمر الله ملائكة أخرى ملائكة الرحمة تنزل وترازع في هذا الرجل. ملائكة الرحمن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم ينزل الملك ليقضي بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الآن سيتحدد مصير عبد إما إلى جنة أو إلى نار ثم يحكم هذا الملك أنه إن كان لأهل خرية الشر أقرب تأخذ ملائكة العذاب وإن كان لأهل الخير أقرب تأخذ ملائكة الرحمة والله كان الخبر أسوأ مما تصور كان هو أقرب إلى أهل الشر ثم يأمر الله عز وجل كما جاء في الحديث يأمر تلك الأرض بجبالها وأناسها ومزارعها وبساتينها أن تزحزح تتغير كروية الأرض تتغير معالم الأرض وجغرافيتها لأجل عبد قلبه سجد لله سبحانه وتعالى ويأمر الله أن تقترب أرض الصالحين إلى أن تكون أقرب منه بشبر كما قال عليه الصلاة والسلام فتأخذه ملائكة الرحمة فما أرحم الله ولكن لذاك القلب الصادق الساجد سبحان من تعز عليه قلوب الساجدين الصادقين اللهم اجعلنا يا ربي من الصادقين معك وها هو شيخنا العلامة بن اعتيمين رحمة الله حينما فسر قول الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قال السجود هنا بمعنى الخضوع لله وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته ثم قال وجرب نفسك يا أخي إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين لله رب العالمين إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آيات ربهم زادتهم إيمانا وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يتأثرون ومن علامات الخضوع لله سبحانه وتعالى عند قراءتك القرآن أن تحس بما تحس في قلبك فهل نشعر بهذا في قلوبنا؟ يقول الله عز وجل أَوَلَمْ يَكْفِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ هل نحسها إن في ذلك لرحما وذكرى لقوم يؤمنون تعالوا امض الحبيب الغالي واقرأ معي ان شئت وقرانا فرقناه لتقرا وللنناس عالم ونزلنا تنزيلا قل امنوا ب أو لا تؤمنوا القضية قضية إحساس في تلك القلوب بل في أعماق القلوب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم انظر سلسلة المشاعر إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون يخرون للأذطال سجدون يبكون ويزيدهم خسوعا سبحان الله هو ساجد ويتذكر الوعود التي قرأها وتليت عليه واقف قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسناء الحسنى. أنت مهيأ الآن أن تدعو الله أو الرحمن سبحانه فيجيبك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولم تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله إذا بمثل هذه المواطن تختبر هذه القلوب عند سماع القرآن ما الذي يحصل في قلبي وقلبك؟ هذه أخت لنا في إحدى دول الخليج يحدثني عنها مدير أحد اللجان يقول قسمت حياته هذه الفتاة إلى ثلاث صفحات الصفحة الأولى أسود من ظلام الليل تقول هي عن نفسها تقول والله في تلك المرحلة في حياتي لا أصلي أبداً. يعني تحت المجهر كافرة انغماس في سماع الاغنيات إدمان تقول بمعنى الكلمة إدمان على الشات وعلى المحادثات في الأنترنت والله لا أحس بنفسي تمر الساعات وراء الساعات تبرج في الأسواق كنت جندية من جنود إبليس جئت ببنات وفتيات لا يعلمن شيء عن الأنترنت علمتهن ودرستهن حتى يكون جنديات لإبليس عليه من الله ما يستحق أعاذنا الله وإياكم منه تقول إذا خرجت أضللت أكثر الناس أخذ أي رقم تبرج سفور عباءة تصلح تكون فستان تقول ثلاث مرات أحس بالضنك يبلغ مني ما يبلغ حتى أردت الانتحار ثلاث مرات ثم سلسلة من المعاكسات والله نومي فقط الذي لا أعصي فيه رب العالمين وإلا في كل لحظة وفي كل نفس الأذن التي أعطاني الله عز وجل أعاكس بها اللسان أعاكس به وأفسد وأغتاب وأنم الأياد التي حركها رب العالمين ما استشعر تلك النعم كلها فاستعنت بكل نعمة أنعم الله بها علي على البعد عن سبحانه والتقرب إلى عدوه الشيطان الرجيم أفأمنوا ومكر الله أفأمنوا مكر الله؟ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تقول وفجأة في تلك الظلمات أحسست إحساس بداخلي يقول لي أنت حقيقة؟ تقول فلما أردت أن أقلب الصفحة وأغير من حياة البئيسة التعيسة التي مللت فيها كل مكان أروح له طفش رحنا لهذا وهذا المكان زرناه وهنك سمعتها طفش ضاقت بي الأرض بما رحبت وضاقت بي نفسي التي في صدري تقول ثم بعدها قررت أن أتوب ففتحت صفحة أخرى جاء فيها الشيطان نطني من رحمة الله عز وجل قال أنت بالذات حتى لو تبت الآن ملايين من البشر أغريتيهم في الأنترنت وأرسلت لهم أغاني من يجمع لك هذه الأغاني كل من سمعها عوزارهم كلها على ظهرك تقول فحينما أردت وعزمت اتصلت على أحد اللجان التي فيها صاحبنا قالت له الحال قالت أنا وضعي كذا كذا هل لي من كوبة أو لا قال لها الرجل وسرد عليها الآيات العظام.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 جميعا؟ نعم والله جميعا كبيرها وصغيرها جرمها دقها جلها ما الخطوة التي أحتاج أن أفعلها وإذ بالآيات تترى تباعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا ما هي الخطوة بعد أن أتوب وأغير كل ما عندي من الذنوب اسمع الآية التي تليها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون هذا الطريق تقول فانفتح أمامي طريق كله نور إلى من فوق العرش جل في علاه إذن الطريق أن أتوب الآن وأنيب وأغير كل ما عندي وأن أضرب بآراء الشيطان عرض الحائف وأبدأ البداية من الآن نعم أسرف نعم عندي ذنوب ووعدني رب العالمين إن أنا تبت وأنبت واتبعت سبيله سبحانه أن يقلب ذنوبي كلها من الظلمات إلى النوم. تقول فبدأت الصفحة الثانية أن تفتح في حياتي فلما تكلمت مع الإخوة في إحدى اللجان الدعوية وعزمت وبدأت أرسم طريقي في الصفحة الأخرى وبدأت أحصي كم عدد المواقع التي كنت أدخل عليها في الشات حتى أضل أولئك الأمم الغافلة عن الله سبحانه وتعالى ردنا الله وإياهم إليه ردا جميلة كانت من أولى خطواتي أن أنيب أن أغير ما عندي الآن ثم غيرت عباءتي وغيرت أشرضتي غيرت استيديات اللي عندي غيرت كل ما يذكرني بإبليس عدو الله سبحانه وتعالى وبدأت أبحث أكتب وأرسم طريق الآن في طريق الهداية مع الله عز وجل ثم وضعت من أعظم أهدافي أن أزور كل موقع دخلت عليه أن أرسل لهم إما شريط أو فلاش دعوي المهم أني سأبث في كل بصمة تركتها للشيطان سأعوضها وأغطيها بأعظم منها للرحمن سبحانه وتعالى فبفضل الله عز وجل يقول والله تغيرت وغيرت بفضل الله معها كثير أفسدت على أهل مواقع الشر مواقعهم بما تبثه تعرف المجموعات وترسل لهم ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى تقول بدأت حس بطعم في حياتي ثم جاءت بالتائبات حتى تجعل لهن برنامج وجعلت بينهم جمعية يدفع كل واحد منهم بعض المال ثم جعلت بينهم مجلة شهرية تنزل في الانترنت وتنزل وتوزع على أهل الحي وتوزع بدأ نشاطها في كل مكان يقول هذا أخونا من اللجان الدعوية يقول تقتصد عليه وتقول لي أنا الآن في منتزه ووجدت كذا وكذا ماذا أفعل كيف أصنع وتنصح فلانه وفلانه من تعرف ومن لا تعرف تتقرب إلى الله عز وجل في كل نفس بل في كل لحظة من لحظات حياتها هذه التي فسد على يدها أمم أصلحت بعدها بفضل الله عز وجل أكثر من هذه الأمم إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولا سوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ان شكرتم وامننتم وكان الله شاكرا عليما يقول والله تذكرت كلما كلمتني تذكرت قوى الله عز وجل او من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما نسلوا في الظلمات ليس بخارج منها هكذا يكون التام إن تام لا يصبر فيقول والله إن نشاطها بعد سنتين مثل نشاطها قبل سنتين بل لماذا؟ ما الذي جعلها تثبت؟ ما الذي جعلها إذا كانت التوبة على هذا الأصل العظيم القرآن الكريم تجد الإنسان يثبته رب العالمين كأثبت من الجبال الراسيات لأنه هذا كلامه سبحانه وتعالى الذي ثبت به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قبلنا وباقي في هذه الأمة خير إلى قيام الساعة كنت قبل أسبوع في أبهى في محاضرة لي وحكى لي بعض الأخوة قالوا أن عندنا لقاءات مع الشباب متأخرة في الساعة الواحدة والثانية في الليل فجاءهم أحد الدعاة الموفقين جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وتكلم فقام بعض الناس وجاءوا ببعض ما لديهم من المخدرات والمسكرات ثم يقول هذا اتصل عليه الساعة ثلاث وثلث واحد يقول كلامه قسما بالله يقول أسمع كلامه ليس كلام يخرج من الشفاه بل كلامه كأنه ينبض مع نبضات قلبه قال أريد أن أقابلك الآن ماذا تريد إن شاء الله بكرة قال أريد أن أقابلك الآن يقول الساعة ثلاث وجاني الساعة ثلاث وثلث جاني وجاب معه كيس مليان حبوب مخدرات قال خذ هذه لا أريد أن أبيته عندي الليلة وأنا إن شاء الله تائب لله عز وجل ولن أعود لهذا أبدا يقول فلما قدم لي يقول فارزاك الله خير ربيض الله وجه وأبشر بالخير يقول في وقت السحر أخذ يدعو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى ودعوه له يقول ثم راح ودام وقام الظهر وقبل أقدام والدته ووالده يقول مستغربين فلان يحبنا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 رضا والدته لأن سيرضي بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى غير المنكر سألت نفسي وسألت من حولي قلت سبحان الله لو أن الشيطان أقنعه كما أقنع أكثر الناس لو أقنعه قال له بكر سلمها لو أن الشيطان أقنعه بيومين زيادة أو قال له الأسبوع الجاي لو أقنعه أنه ينقص حبا من هذه كيف ستكون النهاية لكن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء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 فتغير هذا الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلب قلبي وقلوبكم لرضاه وأن يثبتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى هذا القلب إذا سجد تجده ينظر متأملا في خلق الله سبحانه كل شيء يذكره بالله جل في علاه إذا رأى السماء تذكرا والسماء بنيناها بأيد وإنا لم نسعون يتأمل ما فيها موضع شبر إلا وملك واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى فيزيد سجوده في ذاك الصدر كلما رأى شجر سأذ نفسه من أنبته ورعاه يسأل نفسه أشهد في بطون النحل من الله الجبل ذاك الأشم من الذي أرساه النقل من سواه من شق نواه البحر من أجراه الصخر من فجر منه المياه الدم بعروقي أنا من أجراه الثعبان كيف يحيا وذاك السم يملأ فاه إذا أراد أن يشرب اللبن رآه قال سبحانه من بين دم وفرط من صفاه النبت بالصحراء من أرباه ثم يجيب ذاك القلب من أعماقه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صنع الله الذي أتقن كل شيء فكل شيء يذكره بالله فما الذي يذكر قلبي وقلبك بالله فتعالى أخي الغالي وادع ربك سبحانه وتعالى واتخلص بما يغذبه جل جلاله عندك وإعمل ما ترى من الصالحات يفتح الله سبحانه وتعالى لك فتحا عظيما والله الذي لا إله غيره لن نذوق من طعما إلا إذا سجدت قلوبنا لله سبحانه وتعالى اللهم يا رب لا يملك هذا إلا أنت اللهم إنا نسألك بأحب اسم من إليك اللهم إنا نسألك بأحب عمل عمل في أرضك لك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب آت نفوسنا تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هب لنا قلوبا ساجدة تكون متقربة لك بأناء الليل وأطراف النهار إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدي قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا وأصلح شأننا وأقر أعننا بصلاحنياتنا وذرياتنا والله ما كانت هذه الكلمات إلا لقائلها ولمن يحب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 سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا 119 وإليه المنتهى والرجعى ربنا عليك توكلنا 111 وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين 119 وإنك للمحسن إلينا وإنا للمسيئين إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك تتودد إلينا بالنعم ونتبغر إليك بالمعاصي ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك 119. فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة